يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار قاتل الذين ينونكم من الكفار فيكم فَمِنْهُمْ أَيْنَ يَقُولُ أَيْنُهُمْ زَادَتْهُمْ عَدِيمًا لَأَمْوَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ مَا وَهُمْ يَسْتَبْجِرُونَ الذين في قلوبهم رغوة فزادتهم لجزيل إلى جزيم فزادتهم لجزيل كافرون. إِنَّ الْمَلَائِكَةَ رُمْيمٌ مَّا يَكْبُرُونَ وَلَا هم إلى بعض هل يراكم من أحد هل يراكم من أحد فَقَدْ رَجُلٌ أَمْ فَزِيكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَلِمْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ توكلت والله رب العرش العظيم